وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار لا اوزاني جمعي كثره جمعي تكسير كيرسي الأدوان زيان الثاني عشر فعول فعول بضمتين وبضمتين إن فعولة هادوك يضميها فاء عينك يضميها ويضطرد في اسم على فعل يعني قياسيه لها مو لسر أقلس فعل فاعل فكسر ككبد وكبود كبد يعني ججال وكبود جمعتي كبود ووعل ووعول الوعل تيسو الجبل يعني بس داك شاوي اخرتي شاوي تيس ما لام ني ركانيان وعل ني تيس الجبل ذكر ركانيان ذكروا الارواي بيوتي الاروا جنس من المعز الجبليه شو ركان لا بنسمي ني ركانيان فيوتي وعل وعلي شفيوتي بسكون عينكاني واخو اصلي قياسي كيف فعله وعل ونمير بلان يعني ونمور نمير نمور وفي فعل اسم ثلاثي ساكن العين مثلث الفاء همو فعلك يان فعلك يان فعلك اسم بثلاثي ب بلان عينك يساكن ب بي. بيالي مثلث الفاء يعني على وزن فعل فعل فعل هرسم كعب وكعوب كعب ارشد يكدر فوق يدر البرزبته ولا زويه الجسرين سنه ين كعب كعب سان فيه كعوب وجند جند العسكر يعني جند يس مخي اسمي جنسه عسكر بس مفردكش يا الجندي بياء الجند الجندي جند يعني عسكر بس جندي داني يعني وجنود جند وجنود يعني مفردي جنود جند والله جند مفردي هي يعني, يعني جنس راسه اسمي جنسه اسمه جنس جندي الجندي جند وجنود وضرس وضروس درس كاكلة وكاكلة هي كم زادة أو أنا يكم كاكله في وتيش الدرس يعني أنيابنا أو يدوى أو ديت أو درسة أو يدوى أو ديت, أو يدوى أو ديت يعني ثنايا رباعيات أنياب اضراس خواحن، نواجذ أو شعب. هم أما الضرس، الضرس، الدان، دانك هكي لك، وضروس هنا وتوقوا فعلوا، فعلوا، فعلو فعل، ضرس، وضروس، وفعل كيف هم اسمك كي الثلاثي، ساكن العين، بيت، اتواني باء، فعول، جمعيك ومضطردي اه اضراس افعال جمعي كلها اما جمعي كثريه كتب افعال كذات هو ما بس تتديان يعني بابيجي نو, نو لاي سيب ونو بس ضروس زوره ويشترط ان لا تكون عين المفتوح او المضموم واو كحوض وحوت ولا لام المضمومياء كمدين يعني اماوتمن همو اسمك ثلاثي ساكن العين جاء مثلث الفاعه تفتح بيت ضم بيت كسر بيت بفعولك بل مرجك لا مرجك اوي ان لا تكون عين المفتوح يعني فعلك او المضموم يعني فعلك اين كان شبل وابن حوض سبونونه سلا سروزني فعل حوت سروزني فعل أما أنا أقرواب أو كاتا ناري حوت حوض مادام واوي العين سروزني فعل جمع ناكلت أما فعل فعل ولا لام المضمومي يعني. هروها فعل اجر لما كي يابو كمودين مدين مديش جمنا كب مودو يوم او كتاك مدي يعني ادغامي تاذرو سبي كمودين كلمين مدي لغالي موديا فالكي موديا موديا موديا موديا مديه ثروت من السكين مانيه بالليل مدين مدين كلمه كثيره مدين ثروه وزني قفله فعل يعني هناك يعني بيوانيك مكيالون مكيال يسع 19 صاعا يعني بيها نهى كفوتيه كيا با بيجين برمي لك بزاف مقادش انك نوز ذا صاع نوز ذا صاع يعني 2 كيلو و 8.2 نوز ذا يعني سي وهاش دويش دويش هشتوني يعني 66 كيلو نيواك 6 كيلو نيو يعني مكيال يسع 19 صاعم مكيال يكتعبت بأهل الشام مدين مادام لامكياء بفعول جمع كريم وشذ في نؤي بلان كلميك من هي نؤي نؤي سيكون لامكياء جمع كده نؤي نؤي فعل هم فعل هم يا أكشى كيا لا لا ما كشى جاء سيركيب بنيئي جمع كده شو إنك أقل نؤي جمع بفعل شو جمعكي كي؟, جمع كي؟ عليه يون نؤي فعل نؤي واويا تقلب الواويا أن تذغب اليا أو في اليا البيت نؤي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 اتشوارده وتشادره هنيك جوغي كا كاي بوي اول بن شادركه النويسي اگر اوي املو اولها ت بن شادركه ان شاء الله حول الخباء, الخباء هنا من السيل لأولاين لا. بباريزي أولاية تجيرت هالتك وهي الحفرة تجعل حول الخباء لوقايته من السيل نئي كذلك نئي نؤوي الصنوية لها نسخية نسخية نسخية نئي نظميك دواء هو غلطة ولم نسخية لها نسخية دواء نسخية نسخية نئي يعني الزم كسرة هو غلطة واسخي نئي صحيحة بلان بن يشبت وزنها كيه نو يو نصروز دي فعوله بلان شاذ ابو نكره يا بو لبرم لامكيه يا سروز دي فعول لامكيه ويحفظ في فعل هو جنن ولا مضعفا كخف خف أبين مضاعف يجنبت يعني عينو لاماكي يقنبن ولا مضاعفن كخفن مريخ خفوف بس خويتش يا خفاف خفن خفاف بخخفوف جمع كدني شاذة أقر هاتبتش شاذن في القياس والصحيحن في الاستعمال أما أنا قياسيبن أو دعانششين شاذن و في فعل سماعي لا شنكلميك شنكلميك هاتوا مثلاً أسد اسد قياس نية شو كيف نفعل نفعل نفعل يا ماء فعول قياسيه نشوف نوسيانة سلك أسد ب... بأسود ذكر ذكور ذكر ذكور قياس مين وشجن شجن وهو الحزن شجن بمعنى الحزن شجون فعل كابو فعول قياسيا لا سي كلمة لا فعيل أو يك وأنجا فعل وفعل وفعل بمرجي كا عين ولا ما كشي يا نبذ هل شيكات بيا ين سماعيا الثالث عشر فعلا وزني سيظل لجموعي كثبات فعلا بكسر في السكون ويطرد يعني ينقاص في اسم على فعال بالضم هم اسمك لسر وزني فعال اتواني قياسيا بخيط سر وزني فعلا كغراب وغربان غراب قل رشكا غربان وغلام غلمان غلام مفردكي غلمان جمع كيتي وهل وهل همو اسمك يشيش لسر وزني فعالي جميلت فعال بضن ففتح فعال كصرد والسردان صاد سردان مصاد سرد سردان مقياسيه همو فعالي كتفالي لي خير السرشي فعلاً بمرجي اسمين صورد يعني آه أو تيلي كلك وتر لا لا شو لك هالجوه ولا تيلي راوي شيء كه، راوي شو لك هكاك، أوهيك الراوي شو يصيد العصافير أكبر منها شيء يعني هندلك شيء لا شو لك هقولتني تبزاني أو علي كراي شو لك ها كم شيء وبه يستغنى عن أفعال في جمع هذا المفرد بموازنة ثر تنالش بأفعال جمعي في جمع هذا المفرد شو كه هاد شيء لازل وزني فعل بقياس وجمعه على أفعال سروا طب ما شو الجمع كده هو أرطاب فعل أفعال جمع قلة وإمانك وبه يستغنى عن أفعال في جمع هذا المفرد ذاك الله وبه يستغنى عن أفعال في جمع هذا المفرد أو فعل وثمان ويطرد في اسم على فعل, أو على فعل. وهلوها فعاليش فعالج أمدو وزنا وقصرادو السردان وبه يعني وبهذا الوزن وزنك تحيا فعلا يستغنى عن أفعال يتبنى بافعال بأفعال هل مفردك ما نهبو لسر وزني فعال بتي جمعي كين بفعلان بفعلان شنك قياسي فعلتها أفعاله وكونا جمعي قل أخي المان بلان بوقوا جمعي كثريبكين على الفعلان واروها فعلان مضطرد وقياسيش لسر فعلش أو فعل بضم الفائي أو فتحها واويا العين الساكنة وكوتشي تشيشي وكو حوت كلا وزدقي فيه شغوة ما حوت نمم وتنبح بحوت نابع بلا ما يسعبه بشي حيتان حوت حيتان فعلانه سوزني فعلانه كاتيك بكسدس فيكاد واو كبي بشي اليه بها او فعل بضم الفاء بضم الفاء أو فتحها جئت اجر تفعكي فتحبي وكحو ين وكو تاج ين وكو نار ين يعني واوي بيت ين عفوا فتح بيت ين ضم بيت هلوشي باتشي بفعلان جمعك كحوت وحيتان وكوز وكيزان كوزة من فنجانة فنجان يابون هنا كوب يكا كدسكي يشرب به الماء وتاج تاج ويه كل سر وتيجان ونار نار نيران نيرا. عفوا نير وناير نيران وقل في نحوي غزال فعال يعني امانه غزلان شاتوى. كميديت وفي خروف فعول كرفان وفي نسوة نسوة نسوان ومن فتى فتيان صبية صبيان حائط فاعل حيطان ثور ثيران كلمات محفوظه يا هي زور هي برام قياسينين قياسينين قل قل نجمع بس سماعيه سببنا الثور يعني قا ثيران وين ثور ثيران آه نسوة نسوان نسوان نسوان يعني فعلا بس نسوة نسوان نسوان جميع جمعه حائط حيطان خروف خرفان فتاه فتيان اما السماعين بكاميش دينا بكاميش ذات بلاي نسوة بلاي جمعة جم... جمعي تكسيرة مم. نساء نسوة نساء نساء نساء نساء جمعة فسوزي في عال وزيك شدي او غلطة او كوتم أمان السماعين امان هل سماعين قياسين طلاً مضطردين غلط اسمان بوا قل نيوت وندرة دي كم جاء أمان دين غزال غزلان وخروف وفي خروف خلفان سماعين أنا قليلا طلاً مضطردين مضطرد وأيكة بس ما كنا سر فعل الرابع عشر فعلان وزن شعر ديم لجموعي كثره فعلان بضمن فسكون ويكثر في اسم على فعل بفتح فسكون يكثر يعني نيود مطرده بزوري عم اسمك كفعل بيت عينه وزني فعلان جمعي كيف سكون كظهر يعني بشت ظهر اي ظهر اني ارو كظهر والظهران وبطن وبطنان حبتشيك لسلوزني فعل بيت بزوالي ديت كابا فعلان جمعي أو على فعل بفتحتين صحيح العين وليست هي ولامه من جنس واحد يعني مضعفن به يعني عينك ولامك لأيك جنس نبي يعني مضعفن به أسأل وزني فعل به علجنبه حينك علجنبه كذكر وذكران وحمل بالمهملة يعني جمالية بالمهملة يعني حاء دون الجيم وهو ولد الضاني الصغير يعني برخ كوربيك بون منع بيسك او كوكتر حمل وهو ولد الضأن الصغير وحملان حمل حملان أو على فعيل وزن فعيل جبيت كقضيب وقضبان قضيب قضبان غدير غدران غدير فعيل وقل في نحي راكب ركبان وفي أسود سودان أسود سودان بوش جمعة كريمة فعلان طالعا ما كامل ما كاملين بسوا لي لوزناني لو كباسي كله هنا دين فعيل ينفعل ينفعل ها جدار جدران فعال الخامس عشر فعلا وزني بعزم فعلًا بضم ففتح ممدودًا يعني هم هم زكي نجواء ويضطردو في وصف مذكر عاقل مقياسي له مو وصف نقسم وصف, وصف وصف مذكر به وبو عاقل إيش بكاربه على زنة فعيل سلو زنة فعيل بمعنى فاعل به فمرجيك مضاعف نبي معتل اللام نبي وعينك شوا و نبت غير مضاعف ولا معتل اللام ولا واوي العين نح كريم كريم وصفه مذكرة عاقلة مثل وزي فعيله او نشيت يعني ن مضاعفا معتل اللام معتل نا واوي العين وبخيل وبخلاء وضريف وضرفاء و برفاء وشذ اسير سأسيل أسلوزني فعيلة يا أما بوتي شاذة وصفني فمذكرني بوعاقلني أسلوزني فعيلني بس بمعنى فعيلني أسيل يعني مأسور نجيراو بوتي فعيل بمعنى فاعل نك بمعنى مفعول وقتيل قتلاء قتلاء يعني جميعا كدوبا قتلاء ويسا قتيل قتلاء قتيل قتلاء وزماء خلنا سلوز نفعلها خلنا بس بالقتلاء قتلاء يشكدوا يعنا شذوذا ها نجباء لأنهما لأنهما بمعنى مفعول ساسير قتيل بمعنى مفعول أموم وصفك موصفك مذكر بيت وزني فايل يان وزني مفعل يعني ثلاثين مزيد فيه بحرف افعل مفعل بمعنى او بمعنى مفعل بضم فسكون سكون فكسر كسميع بمعنى مسمع يعني هو الذي يسمع غيره كسميع بمعنى مسمع واليم بمعنى مؤلم ألم عذاب أليم يعني مؤلم فعل بمعنى مفعل. تقول فيهما سمعاء وألما. أوانيك الشذ بدك جوش كيخلك هذاني، أو أوانيك آزاري خلك هذا. ألما هو بمعنى مفعل فعل بمعنى مفعل أو بمعنى مفاعل فعل بمعنى مفاعل كخلطاء. وجلساء يعني خليط خلطاء جليس جلساء في خليط بمعنى مخالط وجليس بمعنى مجالس هل وزن فعيل وصف مذكر عاقلة ورم بمعنى مفعل او على زنة فاعل كما هو وزن يقول فاعل او على زنة فاعل؟, فاعل يعني يطرد على زنة فاعل يعني هر كلمة يكتبه نسر وزني فاعل بلان دالا على معنى دالا على معنا كالغريزة قولنا صالح كيف يقول صالح بي أو معناها قطعية شيئا ثابتة كالغريزة يعني الصفة المغروزة فيه كصالح وجاهل صالح صلحة جاهل جهلا شافوا يسدوا وزنه فاعيل بمعنى فاعل وفاعل الدال على المعنى أن جاء دوي أو كا لود وزن بيت الله والشذذ يعني شذذ فعلا فعلا لم كلمة معني كديت شجاع شجاع شجاع في شجاع فالشجاع نفعين نفاعلا أبو بمع بف و في جبان جبان جبناء والسمحاء في سمح كسك سمح. سمحاء على سمحاء اطواني بام و وزن تلبيكي وزن تلبيكي وزن كان ابزا بكاميك لوانا بمرجع بوصفه بشكل اطواني بكي يقولون يستوذي في عال. سمح أبي يعنى سمح سماح ها بيتبوه وشوي يطرده في ثمانية أنواع الأول والثاني فعل وفعل بفتح في السكون إسميني أو وصين سمح سماح وخلفاء في خليفة خلفاء خليفة اسم الشد لأنها ليست على فعيل ولا فاعل ففاعل فاعل هذا شد بوف على أو أنا خياسي غيدي أو أنا شد السادس عشر <تصفيق> وزني شن زيم أفعلاء بفتح فسكون فكسر أفعلاء ويطرد في مفرد سابقه الأول يعني فعيل اللي أول زيك اللي فيش فروج يا كم مضطردي كم أبو فاعل ليه رشأ أفعله إيش بفعله إيش في مفرد سابق لو هو فاعل يعني همو فاعل يقتوى إيش كي باء لكن بشرط أن يكون معطلاً لام أو مضاعفا أما الشرط كذي لازلوزي فاعل بلان معتل اللام معتل اللام لو كوتي وصف مذكر عاقل على زنة فعيل بمعنى فاعل غير مباعف ولا معتل اللام ولا واوي العين أو أنا بشي أكريبا ما أكريبا. لكن بشرط أن يكون معتل اللام أو مباعف مثلا غني غنينا علي غنياء أغنية نبي أنبياء ونبي وانبيا وشديد اشداء ومضاعف وعزيز اعزاء وهو لازم فيهما يعني وهو يعني هذا الوزن افعله لازم يعني واجب فيهما يعني في معتل اللام والمضاعف هم معتل اللام بافيك اتواليب بتشيك بما يعني بما هناك باف علا عفوا هم اف الىك بو معتل اللام مضاعف نكهم المضاعف ب وجمعك هم اف علا يا بشي بد او وشذ في نصيب وانصب نصيب تبروا مضعفنية معتل لا مجنية يعني قياسين يبقى أفعلها بك مرمكة بقى أفعلها كذا وشذوذ وشذ في نصيب وأنصب وفي صديق اصدقاء صديق اصدقاء في صديق قياسك ويطرد في فوصف مذكر عاقل على زنة فعيل بما نفعل صديق ابواعي بواه صدقاء مثلا يعني ان نو كل مكان ترى بزنين كانت كان البوانا جمعك برب صديق باصدقاء كذا شذوذا وشد في نصيب الانصبة وفي صديق اصدقاء وفي هين هين اهونا لانها هينشيه ليست معتله اللام ولا مضاعفة ولا مضاعفة هين هينك هين هين هين هين هين هين يعني هين هين هين هين هين هين هين هين مش هين هين هين لبابي هانا وهاتو. هانا هونا. هاوان فعل بتهانه وقال الواو المتحرك ما قبل مفتوح قلبت الفا هان من باب قانا قال هانا بمعنى اللانه والسهوله اشتق لي هانا إني هين بو اسان بو هانا لي ان اللانه والسهله لي فهو هين هين هيونا هيونا ين ينهوينا هوين ينهوين هوين هوينا هوينا ين أجر جا اجر هوينا هين هوينا هوينا هوينا هوينا الواو كل هوينا المهم صفين هوينا واس ها من الاخر من عينه جوا احسن تش تبقى عشان دوزيره ذاك معينه كز ما له مشكله يا كروت عشان كجر صفه مشتبه بيت هين ابي للسوز وزني فعيل بيت كبي خير السوز دي فعيل ايش ابي وزني أبي هوين بيت ها مفتوحه واو مكسور يا جنون هوين وسفين شبهاي هوين و هو اهون كابو اهونا احسن سفين شبهايات ونكشتاغه هايين بيت اني سهل وليل هوين وفي هين اهونا كابو هايويني فيهي أهون لأنها ليست معتلة اللام ولا مضاعفة عند كلمة شيبونا نادر أملي هنا بفعلة كدا وتجي وعزيز وأعزاء وهو لازم فيهما يعني ام وزن أفعله لازم فيه معتل اللام والمضاعف سسخي شو جمعة كده سخي اضقي تقي لا. اتقياء كان لازم فيهما لما اسمع الجرينا او كتاء كاف مضاعف لما مضاعف انا معتل لما الله ولم معتَلُ اللَّهِ هو ياء خليل، ما، معتَلُ اللَّهِ ما تَوَأَ أخِي اللَّهِ، ها؟ أخِي اللَّهِ، أخِي اللَّهِ، س عزيز اهل العلم يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون و الله يقولون ان الله يقولون ان الله يا ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان تقي يقولون ان الله يقولون ان الله ولكن افعاله جلاء وابوشي معتل اللام والمضاعف اقل بيني تن جمع كلاب بفعاله هو نادره السابع عشر هو الذي ويطرد في فاعله اسما او صفة هم فاعليك اسم بصفه به ويا مؤنث سناصره نواصر ناصره بتن تلف صرف تصريف خدمان ناصره نواصر نواصر نواصر خدمان ويطارد في صيغه فاعله اسم منه وصفته كناصيه او ناصي يشسر توكل كل يشوهه في مقدمه الراس يا في مقدمه الراس ناصي النواصي وهي نواصي هواعد يسألوا اسمه وكاذبة هناك كاذبة كاذبة الشيء صفية اسماً أو صفةً نمونية كم يبهو اسماً نمونية دوة ميبهو صفية وكاذبة وكواثب كاذبة الكواثب مادم مؤنثة ففوعل جبكي وفي اسم على فوعل أنجاء أقل اسم يكتبه يسألوا أني فعله أو كاتب فواعل بفتح فسكون ففتح وجوهر جوهر, جوهر جوهر أو فوعل فوعل بمؤنث بفتح الأول والثالث والسكون ما بينهما أو فاعل بفتح العين أو كسرها يعني فاعل فاعل فاعل فاعل, فاعل بالله أبي أشيبه ثري بنوساء اسم بيت. وتجي وفي اسم على فعل أو فعل أو فعل هالأبي اسم بيت أو فاعل فاعل هادو شيء بشيء بي اسم بيت. شو نكناك للناس صبروا النواصر كاذب بري كاذب. وتد كاذب يكسر وشيا كذباء. صفة لسر وصدي فاعل بفوعل جمع لها صفة صفة مذكر سلوزني فاعل بفوعل جمع لها جلاو بو فاعلة بس أبي كأيضة أو فاعل بفتح العين أو كسرها بو اسمه كابوتي وفي اسم على فعل هروها وفي اسم على فعل وفي اسم على, على فاعل بفتح العين أو كسرها كجوهر وجواهر جوهريا مشتق يعني ذاتك وصومع صوامع شو يعني بلستين قاية شو يعني بلستين وخاتم ها سيكا خاتم وخواتم وكاهل كاهل كواهل سيكاهل صفية اسمها خاتم فاعلة فاعل حاتم بفعل بنونه فعل هنا وكاهل واضحه كاهل هنا كاهل اعمى فش حتى جيسته يك كم فقري من لدواه كم فقري من وكاهلا ناوشان رك ناوشان مقدم اعلى الظهر مما يلي العنق كاهل كاهنش ما دام اسمه كافر نابت كافر وافنده كافر عفته طيب بكسر العين فاعل بكسر العين وصفاً, وصف وصفا لمؤنث او فاعل بكسر العين وصفا لمؤنث كحائط. سحائض لسل وزن فاعله ينه بس لبلو خاصي آفلته عقل حوائض حامل حوامل أو لمذكر غير عاقل اقل سيسيك صاهل لقد ناصره فرقشي هل يقوزنا بس ناصر بمذكرة عاقل بمذكري عاقل نابب فوعل بكي صاهل بوم مذكري غير عاقلة لمذكر غير عاقل كصاهل وصايل صاهل أق فرسك بحيل بحي كنات عسبيك بحيل كنات هري صاهل من صهل الفرس يصهل صهيلا صبته عندني ذلك بحيل كنات وأري صاهل وشاهق وشوائق. شاهق والشوايق شاهق كسي كتورا بيعلش شاهق نفسه كانت تورا يفود ذلك هذلاء تورا أو شوية ذلك صوتي لنا وقرجاء هني واباد أو شاهق شاهق شوائق أو مشكله ومن فاعل ما نغرك فاعل ابي شبت فاعل اجل وصفك باخوي اصلا بونسه بهلبه اجل وصفك ببوم مذكرش بس غير عاقل بهلبه بس اجل وصفك ببوم مذكر ي عاقل نابي شاهقة ماشي ده بالنشاهقه القصور شاهقه القصور او الشواعب جمع ايش شواعب ما دام شاهقه بخوي وعاقل وغير عاقل والشذ في فارس سفارس سفير ومذكر عاقل يعني سوارشاك شاك ا بوين لوير ا فارس فارسون فارس فاريسون يعني جوكو فرسه مثلا فرسه يعني هذا الجمع يكدر مثلا فرس هاتشون جمعكي بلان بفوارس نبوها بلان شاذ فوارس وشاذ في فارس فوارس وفي ناكس بمعنى خاضع مش خاضع بيو ملكش بي علي نواكس وفي هالك وصف بمذكري عاقل علي هوالك اما بو فاعلة و بو فايلش بسكت و ايضا ام وزنا و طاردشه فايللى هايل كلمه مفردها هابوس وزني فايللى جمع كيبشيكت فايللى بكسرليني و المدى فايللى كاقاسي ع و كني هندك لا حيواناتك دكني هي داني شيله وكداني كتل شنو يكاد ان يك جنبي او طريق قاسعه او كبيود النافقه يعني او كنيك و دياره او قاسعه بس او كنيك و ديارني و النافقه اوكم منافق شلون ها كني لنا لا نك هلانك او كد ديانه جاني عمله لك كنيك بلهين شي يكاد او يربوع او حيواناتنا كوني كتير كتير كتير بدرجة. كنا أو كونكا أعبراك الرواب والله من لبعضها ويكون لكي ترى بعد شوين لكي ترى ها دو كناكا ها لي كناكا أخير دو شاني لشيشاني ولقد ويكزي لزيته بو منافق نظر من منافق يظهر الإسلام الكفر وقواصة ونافقة ونوافق الثامن عشر هج ديام لأوزان جموع كثرة فعائل فعائل بالفتح وكسر ما بعد الألف بالفتح وكسر ما بعد الألف فعائل بوشها ويطلد في رباعين مؤنث دامو رباعيه رباعيك كمؤنث بيت والسيم حرفي شيء حرفي مدي حرفي مدك هذا الشيء حرفي مد واو والف وا ياء املى لا لاكي تريش سواء كان تانيث تانيث كي تاء في و يعني ممدوده او مقصوره أو بالمعنى يعني مؤنثكي مؤنثكي معنويش بيت كابو مؤنثكي شتي بتاء بيت بألف بيت ممدودة أو مقصورة يان ألفكي لان عفون تأليثي معنوي مثل الشمال شمال ريح سريح مؤنث شمال مؤنث مؤنثكي شينتا أنا ألفكي مقصورة ممدوده بس من حيث المعنى من حيث المعنى أوهى ولكن ريح شمال إني يمكن ريح يكون بس شمال بمعنى الريح ان يكون هناك شمال شمال يعني شمال بس الشمال. جهة الشمال. الشمال شمال بغلط شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال الشمال شمال شمال ويطرد في رباعي مؤنث ثالثه مد سواء كان ثالثه بالتاء أو بالالف مطلقا أو بالمعنى كسحابة السحابة يعني فلاهولي سحائب فلاهولكام سحائب فعائل ورسالة ورسائل فعالة فعالة المشكلينية هم رباعي مؤنث سيام مد وصحيفة صحيفة ما دم رباعيه تاع احساب هناك ذو تانيثه صحيف او شعراء سيام ينيا وصحائف صحيفة وذؤابه والذوائب ذوائب يعني فعائل وحلوبه الذئاب أشياء فلك الضفيرة حيوان شيء من الشعر إذا كانت مرسلة من برشي شيبون من ببيت ان بمرج اللول نبي والله ما إخوات يعني لول فتشن هل له هكوا بيجرا توپليق شهات خواره هو ان أجر لوري خوارد أبو خاوزؤا وزوائب وحلوبه وحلائب حلوبه ويعني سيكاس سيام مد حلوبه ب مؤنث جنس حلوب حلوبه حيوان اقرشي ذرب ذات اللبن حلوبه لائب جمع كيتي والشمال بالكسر والشمال بالفتح والشمال بالكسر او بودسش والشمال بالفتح ريح تهب من جهه القطب الشمالي كوابيوله جهه ريح تهب من جهه القطب الشمالي شمال الشمال شمال كابو الشمال الشمال هر شماله شمالي ها شمال شمالي الشمالي الشمالي الشمالي اهو كيف شمال من الجنوب لا يقول الشمالي شمال شوف وعجوز وعجائز عجوز وعجائز، ها، وعجوز وعجائز، وسعيد على ممرأة، سعيد أجر، لا يعفده من سعيد، ويا شو وزيك ناو لابو مؤنث. نمني شيء ديالنا دوزيتو يعني امن منيهنا واغرناي افتك بني سعيد رباعيه وسيم حرف شمد على ما امراه وليس عائد سعائد وحبارا حبارا لا ين كلمة حبارانيه بس كلمة شي بزياد كان وكوتوا وحبار حبار سيحبارة بو مؤنثة حبارة طبعا بارن بيكا بقد قاسك رمادي اللون ونجي رصاصية ها قاسيته رنجي ونجي رصاصية من الدرياجة او هنا او حبارة وحبارة ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه وهوباء وهوباء شمعكين وهوباء وهوباء وجلولاء جلولاء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء وهوباء أقول له أصلش الكلدي بيت عنده أي كلاب تكلدي وكلمة كه يعني معاملينه جالاكدوه وجل ولا مش كله فارسيش بيقولني أصليا يوم كلدي بيت بس يعني عرب تعامليه جالاكدوه جمع يوم وقت ها لا لا لس سيرة س ها آه، نسيرين بني ما أظن للسكن دش بعسم كده، ده كله سكانه بعسم كت، بتجليه بتجليت القتلة، وندك حفدة يعني هذا بوني كله ما لا بد جنازه شتا فردا كاتيك ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ها؟ ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد فارس ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد ابيد أبو بفتح الفاء جلولا نقبة وضم وضم لامي إن شاء الله يكتب معروف يسأل شو يكتب من محافظة ديالى بالعراق تبعد عن مدينة كلار نحو 45 وأربعين كيلو مترًا شو كلمة دولة والله أعلم. مدينه مدائن كتيبه كتيبه كتيبه كتائب ايش مش مشكله نيه اه وسعائد وحبائر وجللاء قلب فارس وجلال ويشترط في ذي التاء من هذه الامثله الاسبيه هرجيك <تصفيق> ما يخون لو نمونا نكهة من تائبية وبيد أبيت شيء بيت اسميه بيت. لا يشوي اضطردو في ربعين نيو اسماء يعني أوصاف. بلام هدش شيه ناء تائبية <تصفيق> ويا لو نمونا أبي اسمن الاسمية. إلا فعلة فعلنا بيت. وزني فعلنا بيت. فيشتغط فيها ألا تكون بمعنى مفعولة فإلى شطوة بمعنى مفعولة نبت بمعنى مفعولة وشد ذبيحة وذبائح شد ذبيحة وذبائح هو يسأل بمعنى مفعولية ذبيحة بمعنى مذوحة كابو يسف ذبيحة ذبائح ذبيحة وصفة ذبيحة بمعنى مذبوح وندر في وصيد وندرة في وصيد أكلمي وصيد وكلمي جزور وكلمي السماء عقربنا بباران بيبين أمس كلمة سأل الندرة نبرم مذكرا وندر في هذه الكلمات الثلاث لانها للمذكر سوى صيد وصيد ناوي شونا مالا ين ناوي شيا شو الله يشي كهف لكسي كافة وصيدات وينا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني بفناء الغار لبر غارك وهو للبيت أو فنائي فناء نك فناء فناء أو شوالواني لبن مع الله ناو حوشا أو حوشي حو... شوالواني حوشا كده فناء أو اسم للبيت مذكرة بياري النادرات شو كاش أو بياري يسرم وزنها تا واسم للبيت أو فنائي وصائد جمعي وصيت وصائد وفي جزور جزور همو حيواني هموشتريك عفوا يعني بشيء بوجهه يستلم ببريفيوجه جزور جزائر جزائر جمعي جزورة. أي جزيره جزيره جزيره هالجزائر جزيره جزيره جزيرة جزيرة جزيرة جزيرة يعني جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزائر يعني مناظر شوف جزور مذكره وفي سماء اسم للمطر اقل سماء اسمان بيت بسما اسمان بيت مؤنث والسماء بنيناها بنيناها مؤنث بس اقل السماء ما بس في باران بي. المطر بمذكره وفي سماء اسم للمطر سمائي لك سمائي بالنسبة لنا من غير تشديد من غير تشديد سمائي يعني فعائل هو جمع سماء اقرناو بيبو مطار كابو اواني كتائن بيوانيا بيوانث شرط الأسماء المجردة من التاء ان تكون مؤنثه سجزور مذكره اين هذا قالوا هل اسمك تائب و أبي ابي مؤنث بوكو الشمال الشمال سعيد اقعلم بابوشي بو امراه جلولا ابو قهريه وارواح حبراء مؤنثه أو شرط الأسماء المجردة من التاء أن تكون مؤنثة أي أقر مؤنثة مذكرة فلو كانت مذكرة لم تجمع على فعائل إلا نادرة أو سيانك هناما وصيد وجزور وسماء اسم المطر أمن منانك باسيك دوسين المراء أن السين المراء تكتبئ الإشموي والله عالم ولي قتوى على الألفية شرحي كذا شرحه كاني الفي من مالك طيب عشان ما فقد بارك الله فيكم وصلى الله على محمد اللهم اصحابك